السلام عليكم ورحمه الله الحمد لله نحمده وحمد يليق بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاه وسلام تليقان بذاته الكريمه وبعد فالله اسال ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا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 علمونا أننا قبل أن نتوقف عن دروس العلم في هذا المكان الطيب المبارك كنا نفسر جزء عم وصلنا إلى سورة النازعات وحتى أذكركم بملخص ما قلناه قلت لكم إن هذه السورة الكريمة الله سبحانه وتعالى ساقها ردا على منكر البعث والقيامة وساق فيها من الأدلة ما يشير وما يقطع بثبوت البعث والقيامة لمن كان له عقل فهل الكفر مع اعترافهم بأن الله هو الخالق ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله مع أن لهم قد اعترفوا بأن الله خلق إلا أن لهم كانوا يشكون في قدرة الله على أن يعيد الخلق مرة أخرى وتعلمون هذا الموقف الذي جاء فيه هذا الكافر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمسك بعظم قدر ثم فركه هكذا وقال أيحي ربك هذه بعد أن رمت وصارت هكذا فنزل قول الله سبحانه وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم اذا هناك من يشك في ان الله قادر على ان يعيد مرة اخرى خاصة كما قلت لكم حينما يجلس بعضهم او احدهم فيرى ميتا قد تفرق في بطون وامعاء الطير والحيوانات كما قلنا اللي مات على شط بحر السمك ياكل الطيور تاكل السباع تاكل اذن هو قد تفرق وتحلل في كل هذه الاجساد يأتيك الشيطان كلك طيب بعد ما دخل هنا ودخل هنا وتحلل هنا وتحلل هنا وتحلل هنا وتحلل هنا ديرجع ده يرجع ازاي هذا غضب ما يكون يعيده الذي يقول للشيء كن فيكون ولكن أهل الكفر يعني كانوا شكين في قدرة الله من هنا كما قلت جاءت هذه الصورة وسقت من الأدلة ما يشير إلى قدرة الله سبحانه وتعالى على الإعادة والبعث مرة أخرى ومن هنا جاء قال الله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها سواها وأغطش ليلها وأخرج دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها سقى الله سبحانه وتعالى الحديث عن خلق السماوات والأرض وهو ذو شقي الشق الأول الدلالة على طلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض يعجز على أن يعيد الإنسان مضة أخرى لخلق السماوات والأرض إيه؟ أشد من خلق إيه؟ الناس دي حقيقة. هذه حقيقة فدلالة على أن هذا الذي خلق السماوات بما فيها والأرض بما فيها وابدع يعجز ان يعيد الانسان مرة اخرى فالحديث عن خلق السماوات والارض يقطع الشك في قدرة الله ويشير الى طلاقة قدرة الله الذي فعل الاصعب الا يفعل الأسهل الاسهل هذا هو الكلام هذا هو الكلام وهذا هو شق اراده الله سبحانه وتعالى وأما الشق الثاني فقد اشار الله سبحانه وتعالى الى ما طوط عليه السماوات من منافع للانسان ومن طاط عليه الارض من منافع الانسان الذي كان ينبغي ان يقدم الشكر لله واقل شكر لله ان يكون موحدا واثقا في قدره الله اذا كما قلت الحديث ذو شقين اذن خلق ونعم خلق تدرك به القدره ونعم ينبغي ان تتوجه بالشكر الى خالقها وشكر الله بدايه يكون بتوحيد الله سبحانه وتعالى والإقرار بقدرة الله وكمال الله سبحانه وتعالى. هذا هو ملخص ما قلنا ومن هنا جاء الحديث عن السماوات وجاء الحديث عن الأرض وقلنا والأرض بعد ذلك إيه دحاه وقلنا ما دحاها وقلنا أخرج منها ماء أدنى عمق التي بها قوام الحياة تحدث بداية عن الماء الذي هو قوام له ها حاوجعنا من الماء كل شيء حي خلاص. ثم اذكر في اخر لقاء التقيت فيه بحضرتكم اخرج منها ماءها وإه ومرعاه وقفت عند كلمه مرعى وقلت اولا ايه المرعى ايه المرعى المرعى هو الكلا والعشب الذي تاكله الحيوانات والانعام تمام وسالت سؤالا طب ليه خص المرعى بالذكر ما تكلمش عن كل الثمر والنبات يومي ربنا سبحانه وتعالى يكلمنا عن المرعى شويات الحشيش اللي بيطلعها من من الارض شويات الكلى والعشب اللي بيطلعها من الارض اللي بتاكلها ليه ها الالعام الله طب ما الارض يا اخي سبحان الله بتطلع قمح طلع قطن طلع رز تطلع فاكهه مش كده تطلع تمر تطلع بلح كل ده بتطلع الأرض الارض وده عندنا ها اولى اليس كذلك طب ليه لقي التركيز على ها المرعى ليه هذا مما كان ينبغي أن يقف معه الإنسان وقول طيب أخرج منها ماءها يقول طب وزرعها وفي ما رها يبقى القضية حلوة كده مشي تمام لكن يقول مرعاها المرعى بس اللي بتعيش عليه الدواب والأنعام ليه لي أهل العلم قالوا لعدة أسباب السبب الأول إن المرعى يخرج بلا كسب من الإنسان رقم واحد يعني ايه يعني أنت أي زرع بتزرع بيبقى لك فيه كسب اجتهاد يعني مش ربنا قال أفرأيتم إيه ما تحرثون بتحرث مش كده تقعد تقلب الارض وبعدين ترمي بزوض وبعدين تضوي شغال أنت هو ليك دخل وليك كسب لكن لما بتمشي بقى في الصحراء في بعض الاراضي وتلاقي شويه عشب طالعين اللي بياكلهم الانعام وتلاقي العشب والكلى اللي طالعين دول ها مين, اللي مين بقى اللي, اللي عمل كسب في الحكايه دي جه هنا وراح حارس ورمى بذور عشان يطلع ده مين بس يبقى الملع هو ما يخرجه بغير ايه بغير كسب يا عم بقدره مطلقه ولذلك حتى تلاقي الملع ده احيانا ينبت في الجبال حتى وسط الجبل طالع لك شويه كلاء وعشب جميل اوي تمشي بصله حشيش وكلاء وعشب خلاص لا حد ادعى ان انا جيت هنا رميت بذ ولا ادعى ان انا حرثت ولا ادعى ان انا سقيت انما هي قدره خالصه لله رب العالمين أدي واحده الثانية ان المرعى تاكله الانعام وإحنا فوائد الانعام بالنسبه لنا لا تعد ولا يعني هو سبب سبب في يعني ان يا او تاكل الانعام وتحيا وشو بقى الانعام دي احنا بننتفع منها بايه وايه وايه والانعام إيه خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون مش كده ولا ايه يا اخي سبحان الله اذا هذا العجب وهذا الكلام خرج بغير سبب ولا كسب من الانسان انما هو بقدره الله ثم هو سبب في الحفاظ على الانعام والحيوانات اللي حضرتك ها تنتفع بها انتفاعا جما ادي سبب ثاني السبب الثالث قالوا فيه تعريض لاهل الكفر دول بقى ان ال المرعى عشان يريد ان يقول لك ان الانعام تاكله صح كده وطالع ولكنها لا تفكر ولا تعقل الكافر كده اللي ربنا قال عليهم كالأنعام بل هم اضل وقال ياكلون ويتمتعون كما تاكل ليه اه دي كما تاكل ليه الالعام زيهم زي الالعام يبقى شوف بقى وعشان كده جهنا اخرج منها ماءها الاضلجه فدي واللي مش عارف ايه حد قال أنا عملتها حد قال أنا طلعتها ومرعاها المرعى دي حد دلوقتي طلعته يبقى اجل كما قلنا في دلاله على القدره في اشاره كذلك الى ها النعمه يبقى في قدره تخليك ما تشكش في قدره الله وفي نعمه تخليك حامد لله شاكر لله اول اود الشكر والحمد ان تكون موحدا المثبته لله لله الكمال يبقى اخرج منها ماءها ويه ومرعاها طيب تعالى بقى يا عم ده حاجه حلوه قوي ده سماء والسماء ليل ونهار وده كله ده بينفع الانسان وارض ماء وزرع حاجه جميله قوي ده عمل زي اللي ايه او او ده زي زي اللي راح عامل عماره جميله قوي خلاص عامل عماره جميله قوي بس خد بالك بقى يفيد بايه سماء مزيلة وارض فيها ماء وفيها عشب وفيها كل وبعد كده في لحظه نهار عشان كده اهم اهم شيء مهم جدا ان انت المكان مش يكون مهيئ وبس يعني تخش تلاقي المكان فيه تكيفات وفيه مش عارف وفيه مكان مهيئ جميل جميل لكن اهم من ده ان المكان يكون يكون, يه يكون يه آه المكان يكون امن ما ينهارش بيك في لحظه كل الموجود ده يعمل لك ايه كل الموجود ده بيعمل لك ايه خلاص فلا بد عشان كده لما بييجوا يعملوا عماره يبنوا عمارات واخد بالك فيقول لك سبحان الله الناس بتهتم ايه بشكل ايه بشكل العمارة لا ولا تهتم بتهتم بيه بالاساس يا حلم بالاساس يا حلم اساس ده مهم جدا فتكون عمارة فخمة جدا والاساس ضايع هطوع على دماغ اصحابها لا هيبقى المدخل الرخام نفعك ولا الاسنصرين مش عارف ايه ولا التكييف ولا وعدة الانتقام ولا كل ده ينفع معاك ولا كل ده ينفع معاك عشان كده الارض اه التي هيئت للانسان ليعيش فيها وليستمتع بما فيها كان لا بد ايضا إن هي تكون امنه وعشان تكون امنه لابد بد تكون راسيه لاني لو اتحركت شويه كده بديك بتشوف ده مش هي اللي بتتحرك يا باب ده شويه معادن يمشي في بطن الارض اللي بيحصل الدنيا بتتطابق زلزال زلزال فبالك بقى الارض بيأكملها لو مادت مادت يعني ايه ها يعني ايه ما مالت مالت مالي كده اللي يحصل يعوض علينا ربنا يعوض علينا ربنا يبقى لابد ان هي تؤمن عشان كده جيبها بقى والجبال ايه ارسح اه ادي بال الخوازيق اللي ماسكه الارض اللي مثبته الارض ولذلك ربنا سماها رواسيه ليه ان ايه تميده بكم ميله بسيطه كده عشان تعرف قدره الله في الجبل ونعمته عليك في وجود الجبل يبقى الجبل ده دلاله قدره واشاره ايه نعمه لازم تبص في الحاجتين دول يشوف الرواسي ايه آه شوف كلمه ان تميل بكم يعني لا تميل بكم لان ميل ميل شوف بقول لك ايه لو الارض مالت مل يعوض عليك ربنا يعوض عليك ربن فكل لابد من الجبال بقى كل لابد من الجبال وعشان كده عندك حديث جميل في مسند الامام احمد بن حنبل واسمح لي نحن نعيش مع شويه وهو ايضا عند الترمذي في سننه والحديث حديث حسن صحيح بيحدث ألس ابن مالك رضي الله تعالى عنه عن الصحابه اجمعين بيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الارض مادت مادت يعني مالت خلاص مش سبت مش لأن لان كل الارض الشفه دي تحتها إيه تعرف تحتها إيه مي خلاص مالك مالك كده يبقى مش هتنفع هي لسه فاضيه لسه احنا بقى هنيجي نبني عمارات ونحط مش عارف ايه لو هي شغاله زي ما هي كده يبقى قابلني خلاص اه والله فالارض ايه مادت فالقى الله عليها الجبال فالقى الله عليها الايه؟ الجبال فثبتت فيش ميل بقى يبقى الجبال دي عملت لها ايه مش توازنه بس ده ثبتت عملة زي والجبال ايه اوتاده عارف الوتد بالنسبة للخيمة اللي يدقى في الارض ويمسكها كده هي كده فعجبت الملائكة من الجبال خلق عجيب حاجة جميلة صنعة. صنعة. فعجبت الملائكة من الجبال قوة الجبال وصلابتها حاجة خلق خطير جدا لانها فعلا قوه وصلاب فقالت الملائكه يا رب أفي خلقك ما هو اشد من الجبال في حاجه ما اشد من كده ده دي اللي ماسكه الايه ده دي اللي ماسكه الارض فقال الله سبحانه وتعالى نعم الحديد يبقى اللي من الجبل ايه الحديد شباب لك الحديث كله لان في حته لازم تاخذ بالك منه والحديد أشد من الجبل أهل العلم قالوا ده تحقيق الحديد يكسر الصخ ويزيل جبل يعني اللي بيروح يزيل الجازة في السعودية كده. تلاقي جبل أسبوع ما تلاقيهوش إيه؟ جايبين كركات حديد ترك ترك ترك ترك, ترك شالوه وعملوا بكانوا أي حاجة تمام؟ وما تفتكرش بقى انه هنا شالوا مصمار الدنيا برضه هتطقع طول بكل يوم ما لنا جبل الدنيا هتقع لا يا حبيبي لا ما تقلقش لما ما <تصفيق> خلاص في قدرة وفي في الجبال ما يكفي لكن فعلا ده حقيقه ان اشد من الجبال ايه ها؟ الحديد كركه حديد معوى الحديد اريك بتكسر بيه وتزيل جبل ايه المشكله تفتت بيه فقالت الملائكه يا رب افي خلقك ما هو اشد من الحديد قال نعم النار الحديد بقى اللي انت شايفه ده اللي بيكسر الصخ ده حطه في النار اللي يحصل رقم واحد يلين وبعد ما يلين ايه ها ينصهر اذا ما قال الشيخ يعني يسيح بس انا بقول الكلمه العربيه ينصهر خلاص تمام يبقى النار اشتدت فقالت الملائكه يا رب أفي خلقك ما هو اشد من النار خلاص قال نعم الماء شويه مية طاف في النار يا عم جميل فقالت الملائكه يا رب أفي خلقك ما هو اشد من الماء قال نعم الريح اللي بيشيل الماء اصلا السحاب اللي تشافه ده ايه الريح إيه؟ الماء تنزل شويه ريح تفرقها خلاص تستقر في مكان شويه ريح تجففها تنشف هاتمرحها على شويه ماء كده حطوهم ايه اللي هيحصل راح هتلاقيه مش هتلاقيه قالت الملائكه يا رب افي خلقك من هو اشد من الماء وداخل من الريح ما دي بقى من الريح قال نعم ابن ادم بس خد بقى مش على الاطلاق ابن ادم اذا تصدق بيمينه بحيث لا تعلم شماله توقفها لو الحديث قال ابن أدم لما يشيل حديد ويبقى عضلات ماشي يعني دي مسألة قوة وأشد, قوة وأشد قوة وأشد قوة وأشد قوة أشد طب انت تكون أشد من كل ده لما تتصدق فتخفي ليه الصدقة مش كده هي العلاقة ايه بقى مظهر القوة هيا وازاي تبقى بالحكاية دي أقوى من كل ده شفت عبيري ازاي تبقى بديه أقوى من كل ده إنك تتصدق فتخفي تخفي آه. ده, ده الحديث عشان يشير إلى شدة الخفاء عايز يقولك ان ايدك اليمين اللي بتطلع بيها الصدقة دي لو هي راجل وإيدك الشمال لو هي راجل شوف الاثنين قربين بعض ازاي دي الراجل ده ما يحسش باللي عمله الراجل ده شوف بقى شدة الخفاء يعني قاعد جنبك وملازمك ومش دريئة ومش دريئة فهذه دلالة على يعني مدى الإصرار بالصدقه اللي هو أحد بقى السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقات فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفقه يمينه طيب انت بدأ انت بدأ بتبقى شوف تعبير أقوى أقوى من كل دول طيب ايه معيار القوة هنا بقى ايه القوه اللي هنا ايه بقى القوه اللي هنا خلاص شوف بقى أهل العلم والجمال اللي قالوه شوف اهل العلم والجمال اللي قالوه مش اهل العرض اللي احنا عايشين بينهم دلوقتي ها اهل العلم والجمال اللي قالوه انت تعالى يا عم انت تعلم انك لو بصيت الحديث ده الجبل شديد اشد منه حديد أشد منه النار أشد منه الماء أشد منه الريح معلوم إن أشد من كل ده غضب الله لو غضب لا تقول حديد ولا جبل ولا ريح أشد من كل ده غضب الله صح كده؟ طيب صدقه السر بتعمل إيه؟ تطفئ غضب الرب يبقى أشد من كل دول الليه النبي يقول لك عليها دي بقى يبقى صدقة السر تطفي وغضب الرب تبعد عنه غضب ربنا اللي هو أشد من كل ده أشد من كل ده يبقى هو فعلا صدقة السر تخليك أشد من كل ده هذه واحدة التانية قالوا تعالى بقى أشد حاجة في الأشياء اللي ذكرت ايه الريح مش كده الريح والريح دي اهلك الله بها قوما فسخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام إيه حسومه فترى القوم فيها ايه صرعه وديك شوفت الريح دي لما هاجت في بلد بالبلاد العربيات بقت زي علم الله كبريت وقال لك سرعه الريح مش عارف كم والبيوت طارت والشجر اتقلع حاجه ربنا عافينا وعافيكم يا رب فقالوا في هذا الحديث دلاله على ان لك اذا اردت ان تجنب نفسك هلاك الريح فهلاك الريح يجنب بصدقه السر تخيل ان الذي يحرص على صدقه السر لا يهلكه الله بريح ابدا تخيل تخيل يبقى. الريح ما تعملش معك حاجه تشربوا ليه الريح ما تعملش معك فصرت بهذا إيه؟ ها؟ اقوى من الريح لأقوى اقوى من كل ده بايه مش بالعضلات مش تقول يا رب عضلاتي وافلاها ولا ولا ولما اكون اطرحت <تصفيق> <تصفيق> اما بإيه؟, بايه بصدقه السر يا سيد بصدقه الايه بصدقه السر خلاص في بعض اهل العلم قال حاجه تانية قال ايه قال لك تعال يا عم الحديث قال الصدقه انك تصدق وكمان تعمل ايه وتسر ما في واحد بيتصدق بسرش لكن الحديد طلبك بانك تتصدق وشمالك ما تعمل أمشي إلا أنفقده لصدقة السر أم قال تعالى يا عم الحديد له خصية له خصية أنه لا يخرج ما فيه حديد ما عندهش قدرة ان يطلع اللي فيه ما عندوش قدرة يعني الأرض عندها قدرة تخرج ما فيه بطنه لك عند ما جوه قدر لي. يعني لو في حاجه جوه الحديد الحديد ما يطلعهاش الا زنته ها استخات ده موضوع ثاني فليس عنده القوه ان يخرج ما فيه اما بقى النار والريح فبيحبوا ها العلو والانتشار الريح تنتشر والنار زي شو النار بقى لما تمسك في حاجه تروح تنتشر خلاص قالوا سعادتك تعالى بقى انت لما تصدقت أخرجت ما عندك يبقى بيت أقوى من الحديد الحديد ما بيخرجش أنت بتخرج خلاص. وبتخرج إيه؟ ده أغلى ما عندك تمام؟ تمام؟ ولما أصريت يبقى أنت انت عايز زيوع ولا انتشار والناظ والريح بيحبه الزيوع والانتشار يبقى أنت أحسن وأفضل يبقى أنت أقوى يبقى أنت أقوى شوف المعاني اللي قاعد يبص فيها هؤلاء وخد بالك ليه انت ها اقوى لما تتصدق صدقتي الايه السر لكن تعالى بقى نعود الى كلامينا بقى الجبال يا عم الجبال يا عم يبقى الجبال دي خلقها الله سبحانه وتعالى لتكون ايه ها رواسي ليه لالا تميد الايه لالا تميل الارض لتصلح لمعايش الناس وحتى لا تفسد حياتهم في لحظه من اللحظات لحظه بيت خلاص انت انتهى انتهى تعبت بقى تتكلم عن الجبال سبحان الله زي ما تكلمنا قبل كده عن السماء واتكلمنا عن الارض وقلنا جمال الارض انها جمعت بين الليونه والصلابه فاكرين الكلام ده وعظيم قدره الله كذلك الجبال يا اخي الجبل يعني خلق من خلق الله مش علشان يمسك الارض وبس لا ده مسبح لله أو والله ده مسبح لله وسخرنا مع داوود ايه الإيه؟ الجبال ايه يا سلام يا سلام ده مش بس بيثبت ارض لا ده مسبح لله عم الحق وان كنت لا تفقه وان من شيء الا يسبحه بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم لا تفقهون تسبيحهم يبقى هو خلق مسبح لله وعشان كده انت عارف ان الجبل له مشاعر واحاسيس انت بتشوف معلوم الصلابه دي الصلابه دي الصلابه دي سبحان الله لكن تعالى اقرا قول الله تعالى انا عرضنا الامانه على السماوات والارض إيه؟ والجبال والجبال اسمع الجاي فأبين فابين ان أي يحملها يبقى عنده اباء وايش المشاعر وأشفقنا منه وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا الظال الجاهل ظلم جهول صيغه مبالغه كثر الظلم وكثر الجهل لكن شوف الجبال أشفقنا منه ده عنده مشاعر أو الله عنده مشاعر هو النبي مشتكلم عن أحد قال إيه أحد جبل يحبونه دا بيحب دا أما ليه أما ليه يحبونه ويحبه وعشان كده قلت لك ان البني آدم اللي بعض الناس يقول لك على بعض الناس كلب وحمار وبهايم يعمدوا دول أعلى وأرقى دلدل أعلى وارقة وانت مش أخب بالك يعني لما جاي ربنا تكلم عن بلئة دين الذين حملوا الطورات ثم لم يحملوها كمثال هو تفكر الإنسان يتكرم عشان هو إنسان لم يقرر أنه هو إنسان لا يا, لا يا باب لا يا باب أكرمكم عند الله أتقاكم في تقوى هتوى مكرم ما فيش تقوى يبقى أحط من بهيمه وربنا قال كده كالأنعام بل هم اضل وانا أقول لك الكلام ده يبقى اتسعت الانعام ارقى واعلى ارقى واعلى ولذلك لما تعقد مقارنه زي ما قلت لك نروح لشوره النم طي هدهد اهو ده نوع من انواع الحيوانات ما هو الطيور نوع من أنواع ليه ما هو طائر بس الطيور نوع من أنواع ليه في اسم جنسي بيشملهم كده اسمهم ايه عالم الحيوان ففي عالم الحيوان في الطيور وفي الزوائم أو ده حيوان حيوان ومعاني في موقفه في القرآن من ناحية العقيدة وبتكلم عن بلقيس وقومها وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله تقول عليهم بهايم ده البهايم أرقى ونعم يسجدون للشمس من دون الله هم مش عارفين ربنا والهدهد عارفوا شوف مين الأرق يا عم. شوف مين الأعلى يا عم. وبعدين ده عارف الشيطان وزين لهم الشيطان أعملهم فصدهم عن السبيل لا لا لا ده عارف القضيه فهمها صح طب والبنى من دول ما حصلوش جيزة مش, مش تقول لي مش عارف ايه ده ما حصلوش جيزة تكلم في ايه رح تقول لي بني ادم بني آدم هو بني آدم بإيه ما فيش خلاص احط من بهيك انت بتتكلم في ايه هي عجرانه وخلاص لا ما لازم تفهم وضعك في الحياه يا بقيت اعلى من ملك يا بقيت احط من حيوان وبعدين ده عنده الدليل الدليل على العقيده الصحيحه الا يسجدوا لله البهائم بفابوش الذي يخرج الايه خاب في السماوات والأرض ويعلم يا سيدة سا... ايه ده ايه ده أستاذ يبني في علم العقيدة بيتكلم بتقرنوا بايه بتقرنوا بايه سبحان الله ففي ناس كده في ناس كده وقلت لكم زبان سبحان الله الرجل اللي كان ساي بقرة ده حديث في البخاري والله لم يقول بين رجل يسوق بقرة إذ حمل عليها حمل عليها حط عليها متاعه وهو يركبها، واعب كده والله النبي قال كده الفلتفتت اليه وقالت اني لم اخلق لهذا افهم يا حماره لا اتخلقت لكذا قالت قلت يا ما بتفهمش انا بقى فاهمه اتخلقت ليه انما خلقت للحرث والضرب مش عشان تشيل عليها متاعك وت... وتعملني ركوبه مش انا اللي تركب اللي تركب هو الخيله والبغاله والحابيره ايه لتركبوها لكن دي مش وظيفت أنا بتعلمه عشان كده زي ما قلت القران نص على الكلعع في ناس كده الكلعع هم اضل اما ليه اقرا كمثل الحمار فمثله كمثل الكلب اقرا كلام ابن عباس يقول لك اخذ صفه من الكلب وان كان الكلب في سائر الصفات اعلى تخيل خد صفه من الكلب لكن الكلب اعلى الكلب اعلى تخيل ده كلام ابن عباس مش كلام ناس قالها وتفهم تقول له إيش تيم شاف سبع بيقول لي يا ملا تلا مالي ملجاهلك أنا ما مالي ملجاهلك ما موصيئ أنت بت بجاهل وجهل مركب كمان آه جاهل جهل جهول آه والله لسه تفهم هذا تقول لك هاي لغة لغة دلغة في القرآن يا أبني هي لغتي ده دلغة القرآن يا ده دلغة القرآن يا أبني لمن بعدك حديث كم في لك إنه حديث من تكلم والخطيب على البمبر فهو كالحمار يعبله أسحار يعني أنت عملت تدي له في ذهب وهو مش واخد باله ويشيل إياه وعبيك كالي لبا مش الحمار اللي مش عارف اللي على الله أهل تعرف الشراح راحوا لك إيه الشراح راحوا لك إيه والحمار معذور لأن الله خلقه كذا أما الإنسان فليس بمعذور يبقى مين الأوط بقى ها تكلموا في إيه ما هو أنت قدرك وقمتك بإيه؟ بالعافية؟ مش بالعافية بعلم ودي بعلم ودي في ناس تسمع كلام ده اللي يزعل الإطار؟ أنا أعمل له إيه؟ قضيتي لكنه وارد في الخلف شوف الأحد جبل من إيه؟ ها؟ يحبنا ونحبه عشان كده ربنا قال كده ثم قست قلوبهم، بعد ذلك فهي كالحجاره بس لا لا لا لا, لا او اشد قسوه يبقى في قلب احط من حاجه لان الحجر فيه خير والقلب مفقوش وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار هذه في خيره وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشيه الله يبقى الحجر ولا القلب بتاع القلب القاسي التعبان ده وعشكرا بي يتكلم عن الجبل طعب بقى تبع الجبل بقى في خلو السنة تجد دعا مطلوع لصوت الأعراف سيدنا موسى بقل للرب إذا أرني أنظر إلي قال لم تراني ولكن انظر للجبل فإن استقر مكانه فسوف تران فلما تجلى ربه للإيه للجبل دع جعله دك وخر موسى صعف في الجبل من خشية الله هذه لما يهبط من خشية الله لما يهبطن خشية الله فالجبل في خير والله في خير خير كثير خير كثير يبقى والجبال ايه ارساها كل ده المين يا حبيبي والايه ادي النعمة باء ادي النعمة باء يبقى سامة بخيرها ارض بخيرها جبال تضبط الارض متاع لكم علشان حضرتك تعيش وتستمتع وتاكل وتشرب ليل ونهار وشمس وهوا ومايه وانعام والحوم يا سلام ولانعامكم علشان المرعى وده لما يبقى ولانعامكم بعض ولانعامكم دي عائده على مين عليها وعليك لان ربنا خلق الانعام في خدمتك ومسخر لك الإبل والبقر مش كده والجاموس تمام والماعز ده مخلوق مسخر ليه مسخر ليه زي ما قلت لك سبحان الله هو للعام دي ربوله خلقها ليك ليك والانعام اسمع ايه خلقها ايه لكم لكم سبحان الله لينا لينا وعشان كده قلت لك سبحان الله ربوله خلقها لك مسخرها لك زي ما قلت لك هات طفل مش لا طفل ايه هتوعد واحد من العملاق اللي بيشيلوا حديد واللي بيلعبوا مصالحه دي ويبقى وشه كده وتاثيبات وبتاع بشاف ايه خليه يقف قدام صرصار يقول له اقف الصرصاف هايخافه يقف يبقى قابل يبقى قابل اقعد هات له فار قد كده خليه يبص للفار اقعد ها فاره يقعد ليه عشان مش مسخر يا حبيبي روح بقى تفرج الجمل اللي قد كده عيل قد كده يقول له <تصفيق> روح قاعد روح قاعد الحمار تقول له شي يمشي يس يقف ليه عشان ربنا سأقولك مسخد يا حبيبي وعشان مسخد بيسمع كلامك بيسمع كلام لكن شوف حاجة قد كده مش مسخرة درس تصرف معه ولا تتحكم فيه لا صرصار ولا بقى ولا دبانة ولا أي حاجة يا عبدالس دا واحد داس جاية ولسه بالكام يمضي حبت جدا مثل الموضوع دا يش الدبانة عملة ترجع له تاني لا يقول لك كفاية بقى غلصة يه كفاية وهتسمع كلامك وانت فاكر ان انت لعادت تقول لها كفاية كده خمسين سنة هي هتسمع كلامك مش مسخرة باب مش مسخرة باب خلاص. لكن اعرف واحد جاي والله جاي بكلب مسمي رعب وهو رعب انا بشوفه واحد لي اللي شفتها سنة. فأول ما جيت الكلب وشاف قال له اسكت ستطع ليه مصخ مصخ وانت فكر انت وهو فالع... عشان كده للعام اللي ربنا خلقها دي متاع لكم ولانعامكم دي خلاص سبحان الله تتعرف الأنعام دي نعمة ليك ومخلوقة ليك سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم يا أخي سبحان الله العظيم الأهات دي بقى كلها حدثتك عن المعاش والدنيا والانتفاع بالدنيا ومن هذا لازم ربنا يبين لك ان كل ده لازم يبقى له ايه نهايه وبعد النهايه لازم يبقى فيه ثاني بدايه خلاص اللي هو البعث لا. يبقى رقم اتنين ادي بقى الخلق تعال اتكلم على النهايه بقى. فاذا جاءت ايه الطامه الكبرى ادي النهايه بقى يا عم إن كل ده سماء وارض جبال نعام انا وانت زرع ماء هواء كل ده لازم هيبقى له ايه نهايه النهايه دي هتكون امتى اذا جاءت الايه الطامه الكبرى يعني ايه طمه ويعني ايه كبرى يعني ايه طمه ويعني ايه كبرى عايز تعرف يبقى ان شاء الله تعالى هشوفك زي النهارده ان شاء الله وقدر